أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده‌ الملک وهو على كل شیء قدیر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 إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إنه عليم بذات أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو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 ما yun-sicuhn-n-n-n-la-arra-hman la arra hman inn هذا الذي هو jund-un-l-akum-yon-sur-kum-min-dun-ir-rahman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 قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نذير مبين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ سِيئَةُ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ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 فَأَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم قَلَمِ وَماَا يَسْطرُون مَا أَتَ بِنِعمَتِ رَبّكَ بِمجون وَإَِّ لََ ل جرَ النائِرَ مَمنُون وَإِكَ لَعَلَ خُلقِ ظم فَسَتُ بصِر وَيُبصِرُونَ بأيكم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 آمين مَنَّعْنَا لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمَ عُتِلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمَ أَنْ كَانَ ذَمَانٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ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 ذٰلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَيَأْتُونَ بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَادْرُني وَمَعِي وَكَذِّبُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلُ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ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 سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام من حصوما فترى القوم فيها صدعا كانهم اعجاز خل خاويه فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة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 وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُرْضَىٰنَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضيا ما صلوه ثم في سلسله ذر لا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم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 كلا انها لضا نزعته الشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا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 وَالَّذِينَ هم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ مِنَ وَعَنِ الشِّمَالِ عزين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 وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُّونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُفْضَرُونَ خاشعة ابصارهم ترقبهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يُؤْفِرْ لَكُمْ كَمْ وَأَيُّ آخِرُكُمْ إِلَّا أَجَلٌ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا فَلَمْ يَزِدُوهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا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 وَقَنُونَ لَا تَدْرُن مَآدِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُن وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُثّ وَيَعُوق قَوْمًا وَنَسْرًا وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا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 كَأَن تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولي والدي و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ غَنُّوا كَمَا غَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأََّ لََسْنَ السَّم أَفَوجَدنهَامُ لِأَْْحَرَسَ إ شَديدَ وَشُهُبَ وَأَنَّ كُنا نَقُد مِنهَا مَنْ قاعيدَِ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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا قَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لِيُنْفِتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذكر ربه يسلكه عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أحدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبدا. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أحدا. قُلْ إِنِّي اَمْلِكُنَنكُم ضَرَّهُ وَلاَ رَشَدَ قُلْ إِنِّي لَأُجِيرُ عَنِّي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَذَا إِلاَّ بَلَاءً مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حتى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضعف ناصرا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُل إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدًا عَلِيمٌ الْغَيْبَ فَلَا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 بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّنُكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّنِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا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 رب المشرق والمورب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا ان كان لو وجيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan كَمَا أَرسَلنا إِلَ فِرعَوونَ رسُول فَعصَافِر عَون الرسُلَ فَأَْخَذْنَاهُ أَخْذَو وَبِيلَ فَنْكَييفَ تَنْتَنْقُونَ إِكَفَرتُمْ يَمَي يَ جَعَلُُّ إِدَانَ شباَا السَّم أُ ينتظر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا.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 علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ولا تمنن تستكبر لربك فاصبر فاذا نقر فينا قور فذلك يوم ايدي يوم عسير عَلَ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَا وَبَنَيْنَا لَهُ صَرْحًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثم يطمع أن يَقْضَىٰ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا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 شَاءَ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كسبت رهينة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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء من مِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مِنَ الشَّرَحِ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تِلْكَ الذِّكْرَى فَمَن شَاءَ وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحزظ الإنسان أن نجمع عظامة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 يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ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 كلا اذا بلغت الترنقا وقيل لمن رنقا وظننا انه في رنقا والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ للمساء Fela صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك ثم أولى لك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 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَظْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا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 فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَأَنَانِيَةٌ عَلَيْهِم ظِلَالُهَا وَذُلِلَت قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُقَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا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 وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لَكُمْ جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا والكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة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 وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب ان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 كاذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المستقيم في ظلال وعون فواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل فَأَمْتَعْتُمْ قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ بأي حديث بعده